Kaži je ولا زي خمسة في البلد في الكل آد حدت ولد ولا زي خمسة في البلد شهم وبطل عند العمل أغلى من المل الوالد وعشان نصيبه اسمته عشق الحلوة وعشقته أه يا دالع أه يا دالع والحلوة بتحب بيد بنت الحلال بنت الحلال وابوها تئم على الشال الشال وقع حلك تعالى بن الشكل واعل قالوا يا سن نورتنا وانيسترنا وشرفتنا خطب الحيل والجاد اه يا دنا اه بتسكر ولا فيش في البلد عرصتنا عارصتنا حتى تسكر ولا فيش كملها في البلد في الكوش اعلى منوره والليله حلوه يا ولد اقسم يا محلى ليل العشيء أه يا دالع أه يا دالع سفو الحيلة خشن طريقهم في الامل خلاص كل المنا من بعد ما القلب انشغل يا ربي هدي سرهم بارد يا ربي في عمرهم اه